الم ال الصراط المستقيم ل ف ض ي ل الدكتور محمد راتب النابلسي ب ق ش موسوعه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه عظيم. إن هذا إ ل ا خ ل ق ا ل أ و ل ي ن و م ا نحن ب م ع ذ ب ي ن ف ك ذ ب و ه Amen. 「えっとこの辺りを見てみようかなと思ってます。 ت ن ح ي ت و ن م ن م ن ت ب ا ل فكذبوا ولا تمسوها باسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحوا نادمين فأخذه